「あさ ربي خلي كل عيونك حبيبي صعب و ن ولا شي بنيتي س بدونك」 「انا مغرم يا غالي فيك وادعي ربي خليك」「اذا عني بعاد يجن جنوني لانك صرت ا, ا ي ي ن ن ل أ من ع جن جنوني ل أ ن ك صرت أ غ ل ى من عروض عسى ربي ه ن ي لف بغرامك ولا يحرمني من رقه كلامك عسى ربي يا حزني وفرحتي وسعدي يا اغلى انسان ي أ خ انا ف ا ل س عندي ك ب ع و ن حبيبي صرت أغلى من عيوني أخاف الناس عنك حبيبي فيك راضاني زماني لغيرك مايطاوعني حناني, ما ما حناني سكن حبك لوجداني و ت ع و ض فيك حرماني كان حبك تعوض فيك حرماني غرامك غير احساسي ولوني حبيب الروح يا اغلى من عيوني غرامك غير